بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وقع الباحث في أن من تلبس بصلاة العصر وشك في أنه أتى بالظهر أم لا فهل تجري قاعدة التجاوز في حقه وذكرنا أن البحث في جهتين في إثبات وجود صلاة الظهر وفي تصحيح العاصر فأما بالنسبة إلى الجهة الأولى وهي إجراء قاعدة التجاوز لإثبات وجود الظهر في نفسها فقد قلنا بأنه يمكن أن يقرب أو يستدل عليه بوجوه سبق الكلام في الوجه الأول والمناقشة في الوجه الأول بإحدى ملاحظتين مبنائيتين الملاحظة الأولى أن عمدة الاستدلال لجريان قاعدة التجاوز لإثبات وجود الظهر هو أن المراد بالتجاوز في النصوص هو تجاوز المحل الشرعي والمراد بالمحل الشرعي أن يدخل فيما تتوقف صحته على سبق المشكوك كما إذا شك مثلا في السجود كما إذا شك في الركوع وقد سجاد حيث إن صحة السجود تتوقف على سبق الركوع فإذا شك في الركوع فقد تجاوز محله إذ دخل فيما تتوقف صحته عليه ولكن هذا التحليل محل تأمل والسر في ذلك أن يقال صحيح أن المراد بالتجاوز في الروايات تجاوز المحال، كما في صحيح إسماعيل بن جابر وكل شيء شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره. فليمضي عليه فإن ظاهرها تجاوز المحال إلا أن كفاية أن يدخل فيما تتوقف صحته على المشكوك في تحديد المحل الشرعي محل تأملين بل قد يقال إن المحل الشرعي متقومون بدخل اللاحق في صحة السابق ولا يكفيه دخل السابق في صحة اللاحق إما للقرينة السياقية وإما لأنه القدر المتيقن من تجاوز المحال أما القرينة السياقية فلأن المفروض أن الإمام عليه السلام في صحيحه زرارا اجرى قاعده التجاوز في الاذان بعد ان دخل في الاقامه رجل شك في الاذان وقد اقام قال يمضي مع ان سبق الاذان ليس دخيلا في صحه الاقامه وإنما لحوق الإقامة دخيل في صحة الأذان حيث لا يقع الأذان امتثالا لأمره الاستحبابي إلا بلحوق الإقامة فإجراء الإمام قاعدة التجاوز في الأذان لمن أقامه قرينه على ان المراد بتجاوز المحال ان يدخل فيما يكون صحه السابق موقوفه عليه وليس ولا يكفي نقول ولا يكفي العكس واذا افترضنا عدم ظهور القرينيه السياقيه في ذلك بان كان الصحيحه مجمله من هذه الجهات فالقدر المتيقن من تجاوز المحل الشرعي ان تدخل فيما يكون صحة السابق شنو موقوفة عليه لأنه بدخولك فيه لو تذكرت لاضطررت إلى الاستئناف والإعادة فالقدر المتيقن من مجرى قاعدة التجاوز ما إذا كان اللاحق دخيلا في صحة السابق وبناء على ذلك فلا يمكن جريان قاعدة التجاوز في الظهر لمن دخل في العاصر لأن الظهر وإن كان سبقها دخيلا في صحة العاصر إلا أن لحوق العاصر ليس دخيلا في صحة الظهر فالظهر ليست متقيدة بأن تكون قبل العاصر ولو أتى بالظهر وحدها وترك العصر نسياناً أو عصياناً فإن الظهر شنو صحيحاً المناقشه مبنائية بعد المناقشة الأخرى الملاحظة الثانية سلمنا وأطعنا ان الظهراء مقيده بان تكون قبل العصر اي ان لحوق العصر دخيل في صحه الظهر سلمنا واطعنا مع ذلك الوقت بعد شيخ حسان ليش هل عجلك اليوم تجي مستعجل ليش مالكوا داعي إلا أن ظاهر سياق روايات قاعدة التجاوز أن يكون هناك مركب تدريجي واحد يشك في جزء منه بعد بعد الدخول في جزء لاحقين واما شمول دليل القاعده لي مركبين وان كان احدهما دخيلا في صحه الاخر فهو خارج عن سياق ادله القاعده اما لان الامثله التي ذكرها رجل شكى في التكبير وقد قرأ رجل شك في القراءة وقد ركع رجل شك في الركوع وقد سجد وهكذا ثم قال يا زرارة كل شيء إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فليس شكك بشيء فيقال مقتضى الأمثلة والمصاديق التي وقع تطبيق القاعدة عليها أن مورد القاعدة المركب الواحد أو بقرينة إذا تجاوزنا القرينه أو بقرينة التعبير بالتجاوز في صحيحه إسماعيل ابن جابر حيث قال وكل شيء شك فيه مما قد جاوزه فإن عنوان التجاوز ظاهرون في أنه تلبس بشيء أي أنه تلبس بأصل العمل لكن تجاوز شيئا من أجزائه وقيوده فحينئذ يصدق عليه أنه جاوز شيئا إلى غيره فلأجل ذلك لا اطلاق في دليل قاعدة التجاوز لإثباته جريانها في المركبات المستقلين فإن قلت والقائل واحد كبير فإن قلت كما ذكر الفقيه النبي سيد المستمساك قدس سره بان في روايات قاعده التجاوز قائم على العموم مما يكشف عن ان مورد قاعده التجاوز اثبات الوجود لترتيب آثار الوجود لا لترتيب آثار صحة المركب الذي فيه المشكوك فليس مساق قاعدة التجاوز أن نثبت المشكوك لأجل تنقيح صحة مركب الذي هو فيه، بل مساقها إثبات الوجود لتركيب آثار الوجود، ما يتعلق منها بصحة المركب وما لا يتعلق. فمن تلك القرائن أن الإمام. عليه السلام أجر القاعدة لمن شك في القراءة وهو في الركوع مع أنه مع انه في المقام صلاته صحيحة وإن كان قد ترك القراءه سهوا او غفلتان او جهلا قصوريا لا تتوقف صحه صلاته على اثبات وجود القراءه فركوعه صحيح وصلاته صحيحه وان تبين انه ترك الركوع و... عفوا ترك القراءه واقعا مما يشهد على ان المقصود من جريان قاعده التجاوز اثبات وجود القراءه لترتيب اثار هذا الوجود مع غمض النظر قل وياي عن صحه المركب ومن اثار هذا الوجود هل ان عليه سجدتي الساه ام لا فبإثبات وجود القراءة ننفي وجوب سجدة إساء فلا ينحصر جريان قاعدة التجاوز في إثبات صحة المركب حتى يختص جريانها بالمركب الواحد بان مساقها إثبات الوجود لترتيب آثار الوجود سواء تعلقت بصحة المركب أم بغيره وكذلك أجر الإمام قاعدة التجاوز لمن شك في الاذان وقد أقام مع أن الإقامة صحيحة على كل حال سبقها الأذان أو لم يسبقها مما يكشف عن أنه ليس المدار في جريان قاعدة التجاوز إثبات صحة اللاحق بل المدار إثبات الوجود ولو لترتيب آثار أخرى. ك امتثال الامر الندبي بالاذان مثلا ولكن اعترض عليه بعض المعلقين بان كل ما ذكرت يدخل في المركب ولا يخرج عنه فإن ما ذكر من القرائن كجريان قاعدة التجاوز في القراءة لنفي وجوب سجدتي الساة أو وجوب القضاء وجريان قاعدة التجاوز في الأذان لإثبات سقوط الأمر الندبي كلها تندرج في إطار إثبات آثار هي من شؤون المركاب وتوابعه ولوازمه وليست آثارا منفصلة عن المركاب فوجوب سجود الساو أو وجوب قضاء الجوز أو أمثال ذلك من الآثار كلها من الآثار الداخلة ضمن إطار هذا المركاب فلأجل ذلك تبقى دلالة السياق أي سياق ادله قاعدة التجاوز أو دلالة عنوان التجاوز على ان مورد القاعده المركب واحد الذي شك في بعض اجزائه بعد الدخول فيه جزء لاحق شي تقول يا شيخ ابراهيم شي تقول وين كنت انت اليوم شويه أخارت وقدمت العرفان على الفقه ايش نسوي؟ ما في شيء قول يا الله يا <تصفيق> يعني مو تراد الامثله هي ضمن المركب لانها لم تنفصل بها كونها داخل المركب لو فرضت بانها مستقله ما هو الدليل على أنها لوحظت مستقله لأنه لا لكونها داخل المركب. من شؤون المركب من صلى بدون قراءة يقال هل يجب عليه القضاء من شؤون المركب من صلى بدون كذا هل يجب عليه سجود الساف من شؤون المركب شلون بعد؟ هذا المركب يعني المركب داخل المركب عدم اللحاظ من أين من شو الدليل عليه؟ لعله إنما رتبت لأنها من شؤون المركب هو يقول يقول هو قاعد يقول الأمثلة هكذا والعموم الوارد هذا أول كبير المركبين مستقلين ما مستقلين على الثاني ليس من شؤون الأول ولا علاقة له. أما إذا فرضنا أن بينهما ثلاثة شرعي. ولكنهم ما مركبان يعني. فضل ترتوا بس ما كان عملياً مستقلاً بس بينهما ما هذا هذه يقضي أن وجود عقد بينهم ما مثل تسجتسة والصلاة عملاً مستقلاً وإن كان وإن كان بينهم ما ترتوا فهذا كافي في وقت القاعدة يعني شو كافي الش الكافي لشيء اعتناق. مو هذا غير عمن عم أن يكون داغر ملك مقدس. قالوا كان إجنبية مستقلين. اللي ما دخل في غيره يشمل. صح كلام الماند. كلمه غير يشمل الشركاء من مركبات يشمل حتى صلاه بعدين مستقل ولكن اذا قلنا بان القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من اطلاق الجواب وقلنا بأن مورد الأسئلة التي طرحها زرارة تشكل قدرا متيقنا في مقام التخاطر فحينئذ لا يحرز إطلاق الجواب الذي ذكره الإمام لغير المركب الواحد بلحاظ مقدماته ومعقباته وأما إذا لم نسلم الكبرى كما لم يسلم بها السيد الخوئي وأغلب تلامذته أو لم نسلم الصغرى بأن مورد الأسئلة هي قدر متيقن في مقام التخاطب فمقتضى إطلاق الجواب يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فليس شكك بشيء أو كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه فإن عنوان التجاوز لا يختص عرفا بالتلبس بمركب واحد بل يشمل أن ينتقل من عمل إلى عمل مترتب عليه ولو كان كلا العملين مستقلين بل الإنصاف أن إجراء قاعدة التجاوز في الأذان لمن دخل في الإقامة مع أنهما عملان مستقلان لا يبعد دلالته على عموم القاعدة لكل عملين بينهما نوع من الرابط وإن لم يكونا جزئين منه ولو ياي من مركب واحدين فما ذكره سيد المستمسك طاب في قرب الامير مثواه غير بعيدين إجماعي ليش فيها السجدة رجل شك في الركوع بعدما سجد ورجل شك في السجود بعدما قام مذكور فيه هو الوجه الآخر الذي استدل به على إثبات الظهر لمن دخل في العصر فشك فيها رواية خاصة لا ترتبط بقاعدة التجاوز أي سواء تمت قاعدة التجاوز أم لم تتم فهناك رواية خاصة واردة في البين وهي حديث اثنين باب ستين من أبواب المواقيت محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب حريص ابن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا الآن احنا كلنا الغاز الكلام كله الغاز بعدنا ما بعد ما افتهمنا شنو معنى الحائل شو معنى هذا صح لو لا ايه. فان شك الامام قاعد يطبق هالالغاز قاعد يطبقها فان شك في الظهر فيما بينه وبين ان يصلي العصر يعني بعد ما صلى العصر قضاها يرجع يجي منها. وان دخله الشك بعد ان يصلي العصر فقد مطعت الا ان يستيقن يعني انه ما اتى بها لان العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل يعني يقطع الصلاة فلا يدعو الحائل لما كان من الشك إلا بيقينين ووقع الكلام في جنو في سندها و لالتها أما من جهة السند فقد يشكل بعدم إحراز طريق صحيح لابن إدريس إلى كتاب حريز إلا أن تثبت شهرة كتاب حريز في باب الصلاة في زمن إدريس بحيث يستغنى عن صحه الطريق واما من جهه الدلاله فقد يقال ان المنصرف العرفي من تطبيق عنوان الحائل على العاصر هو ما اذا كانت العصر في الوقت مختص كما اذا شك في الظهر وقد دخل في العصر في الوقت الذي لم يبق فيه إلا شنو مقدار اربع ركعات فهنا يقال بان العصر حائل واما لو كان في الوقت المشتراك الموسع فلا يطبق على صلاة العصر أنها شنوه حائل عرفان إنها لم تحو المكلف عن الظهر ما دام الوقت قولوا إياه هو السعاد استاقوا الإمام الله إذا دخل فيه إذا ما دخل وذا دخل هذا يجب على أنه مطلق من جهة ساعة الوقت دي. المناط هو الدخول في العصر وعدم الدخول الشك اذا كان قبل الدخول ما يجري واذا كان يعني قصدكم ما ان يصلي العصر ان يصلي العصر مو ان يصلي وقت العصر وقت اللي الوقت اللي الخاص اللي بالعصر إيه؟ ها ايه ايه ولا ما الصح وجه الاستداره شنو ايه وجه الاستنثار انه فرق بين الدخول في نفس العصر في الدخول بين الصلاة وبين, الصلاه وبين عدم الدخول في الصلاه وشك كان يدخل فان قيل فضعي <تصفيق> الله حال بينه <تصفيق> فان قيل ان ظاهر قوله فان شك في الظهر فيما بينه وبين ان يصلي العصر قضاها ظاهر في النظر في هذا التقسيم إلى الوقت المشترك لا خصوص الوقت المختص قلنا إن قيل قيل من المحتمل أن يكون المقصود بينه وبين أن يصل العصر يعني بينه وبين الوقت مختص بصلاه العصر يعني متى شك في الظهر وكان الوقت وكان الوقت كافيا فيما بينه وبين وقت صلاه العصر قضاها وان اذا لم يكن كذلك فلا فتامل خوب هذا تمام الكلام في الجهة الاولى وهي اجراء قاعده التجاوزي قل في الظهر من حيث نفسها الجهة الثانية اجراء قاعده التجاوز في العصر معناه في العصر لتصحيحها حيث ان سبق الظهر شرط من شروطها فاذا شك في العصر فاذا شك في الظهر وهو في العاصر فقد شك في ان العاصر جامعه للشرائط ومنها سبق الظهر ام لا فيجري قاعده التجاوز لاثبات جامعيتها للشرائط لا لاثبات وجود الظهر فمقتضى ذلك ان يبني على صحه العصر ولا يعيدها واذا فرغ منها اتى الظهر نظير من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاه بناء على الصلاه على صحه الصلاه بقاعده الفراغ واتى بشنو واتى بالوضوء للصلوات الاتيه وهنا أفيدة في كتب الأصول في بحث قاعدة التجاوز كما ذكر سيدنا قدس سر في مصباح الأصول أن الشرط على ثلاثة أنواع شرط متقدم ومقارن ومتأخر فالشرط المتقدم كسبق الظهر على العاصر بمعنى ما كان محله قبل الدخول في المشروط والشرط المقارن كالاستقبال بالنسبة إلى الصلاة فإن محله نفس الصلاة والشرط اللاحق أو المتأخر ما الدعية في بعض الكلمات من دخالة غسل الليلة الآتية في صحة صوم المستحاضة في اليوم السابق وحينئذ يقع الكلام هل تجري قاعدة التجاوز إذا شك في الشرط السابق كما إذا شك وهو في العصر في أنه أتى بالظهر أم لا حيث إن الشك ليس شكا في شرط مقارن وإنما الشك في شرط سابق أي أن محله قبل الدخول في المشروط فقد يقال بما أن المشكو محله قبل الدخول في المشروط فصدق عنوان قلوياي. تجاوز المحل فإذا صدق عنوان تجاوز المحل بالنسبة إلى الشرط فيجري قاعدة التجاوز في الشرط وهو شرط سبق الظهر على العاصر لا لأجل إثبات وجود الظهر بل لأجل إثبات صحة العاصر وجامعيتها للشرائع. ولكن هنا تعليقان على هذا المطلب أحدهما لسيدنا الخوي قدس سره في مصباح الأصول ويأتي بحثه راجعوه راجعوا المطالب قبل ما نقرره حتى تصير عندكم القدرة على الإشكال يعني الإنسان ما يراجع صير قدرته كلها منصب على شنو؟ الفهم يفهم شيء يقول إذا راجع صير قدرته منصب على الإشكال والناقض مو قدرته منصب على فهم المطلب شنو هذا المطلب صحيح مصحيح إلخ الى إلخ انت بعد لازم تطلع من كونك مقدي إلى كونك شنو معطي مثل ما كان شيخ محمد علي الياسين رحمه الله يقول المقلد مقدي المقلد مقدي لأنه يدور طوني طوني من مال الله طوني أما الفقير فهو جنوه، معطي عطيب، مو مجدي، فأنت حتى تخرج من كونك مجدي إلى كونك معطي، يحتاج البحث إلى تعب ونشاط وبذل وإلى وإلى. كلام طبعا غدا لنباتر الخميس أنا أدرس في نفس المكان، بكرة الخميس أدرس لإتمام المطلب حتى ننهي هذا المطلب ونقف على. راس ما طلع هنا هنا استنى والحمد لله رب العالمين الثاني نمي. ها والاشكال الثاني للمحقق العراقي في بحث قاع التجاوز نعم سهل.